ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلموهون إنه كان فريق من عباد يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا